Bapa kesabahan, kalam dari Allah. Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa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 ومن الذين هادوا سمعوا للكذب سمعوا لقوم آخرين لم يأتوا يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أُوتتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا